موقع الشيخ ناصر القطامي يقدم قل سيروا في الارض فنم زر كيف كان عاقبه المكذبين قل لمن ما في السماوات والارض قل لله كتب على نفسه الرحمه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 اخاف ان عصيت ربي قل انني اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم عذاب يوم عظيم من يصرخ عنه يوم اذ فانقدر فينا وذلك الفوز المبين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 قل أي شيء أكبر شهادة قل الله, قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لعنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد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 ان كيف كذبوا على انفسهم وضل انهم ما كانوا يفترون ومنهم من يستمع اليك وجعلنا على قلوبهم اكنه ان يفقهوه في اذانهم وقرا وان يروا كل ايه لا يؤمنوا بها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 وَلَوْ تَرَى إِذْ نُقِفُ عَلَى النَّاصِطِ وَلَوْ تَرَى إِذْ نُقِفُ عَلَى النَّاصِطِ فَطَالُ يَا لَيْتَنَا نَرُدُّ وَلَا نُكَذِّبُ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَلَوْ تَرَى إذ وقفوا على النار فقالوا فقالوا يا ليسنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون ونكون من المؤمنين بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإن انهم كاذبون وقالوا ان هي الا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو تروا اذ نقف على ربهم طال اليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب قال فذوق العذاب قال فذوق العذاب بما كنتم تكفرون ولو تروا اذ يقفوا على ربهم قال اليس هذا بال فذوق العذاب قال فذوق العذاب بما كنتم تكفرون قد خسر الذين كذبوا بنقائ إلا حتى اذا جاءت الساعه بغته قالوا ويا حسرتنا على ما فرطنا حتى اذا جاءتهم الساعه بغته قالوا قالوا يا حسرتنا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ افلا تعقلون قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بايات الله يجحدون ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا واوذوا وَأُؤْذِنُ حَتَّىٰ آتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ وَإِن كَانَ كَذَر عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فَإِنِ اسْتطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى وَلَو شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلَا تَكُنْ مِنَ الْجَاهِلِينَ انما يستجيب الذين يسمعون والموت يدعسهم الله ثم اليه يرجعون